فاما من ثقلت موازينه فهو في ع ي ش ة ر ا ض ي ة واما من خفت موازينه ف أ م وما أ د ر ا ك ما هي نار ح ا م ي ة